ويل لكله مزت المزت من الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله أخلده كلا لي بذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المقدح التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممددة.